يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ شَدِيدٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فيها قالبين فيها ما دامت السماوات ولوض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال مما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات ونرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وثوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل المال يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ وَرَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبل كبو أولو بقية ينهون عن الفساد في أرض إلا قليلا ممن ننجينا منهم واتبع الذين ظرموا ما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 وما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وبوعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون ارمنوا على إِنَّا عَامِنُونَ وَانْتَظِنُوا إِنَّا مُنْتَظِنُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرُجَعُ لَهُرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا لعلكم تعحلون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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أسمها مَا على عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن غصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين